إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضم له ومن يضمن فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد الزهراوان والزهراء أي صورة الجميلة الحسنة العظيمة المشرفة البيينة الواضحة وقد ورد في حديث أنها وآل عمران تجيئان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان او فرقان من طير صواب تحاجان عن قارئهما وقد ورد الامر بقراءتها في البيوت قال صلوات الله وسلامه عليه اقرأوا في بيوتكم سورة البقرة ولا تجعلوها قبورا هذه السورة اجتملت فيما اجتملت على كثير من آيات التشريع والاحكام بل لعل صورة من القرآن لم تجتمل على مثل ما اجتملت عليه صورة البقرة فقد بينا الله لنا فيها أحكاما كثيرة فيها الكساص وفيها الوصية وفيها الصيام وفيها الحج وفيها القتال والنفقة وفيها الطلاف والعدة والخطبة والرضاة والإيلاء وغير ذلك مما يحتاج إليه المجتمع في تنظيم شؤونه ووضع العلاقات التي تربط أعضاء هذا المجتمع بعضهم ببعض كما هو شأن السور المدنية جميعا وفي هذه السورة آيتان هما من أعظم آيات القرآن. قولهما آية البر الجامعة لكل خصال خير. وهي قوله تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرك والمغرب. ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربة واليتامة والمساكين وابن السبيل والسائلين وفرقاء وأقام الصلاة وآت الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقود والآية الثانية هي آية الكرسي سيدة آي القرآن وأعظم آية في كتاب الله عز وجل لما تضمنته واجتملت عليه من أسماء الله عز وجل وصفاته العليا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 وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم وفي آخر هذه الصورة آيتان يقول فيهما صلوات الله وسلامه عليك من قرأهما في ليلة كفتاه يعني كفتاه عن كل ما يهم او كفتاه عن قيام الليل كل وانهما من كنز تحت العرش اعطيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعطهما احد قبله هذه بايات الاولى من سورة البطرة تبين لنا حال أصناف ثلاثة من الناس وتبين موقفة كل صف من هذه الأصناف الثلاثة من هداية القرآن فإن المجتمع المدني كان بعد الهجرة بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين بمكة إلى المدينة وانضموا إلى إخوانهم الأنصار كان المجتمع المدني يضم هذه السئات الثلاث من الناس السئة المولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار ثم اليوم الذين كانوا يساكنون المسلمين بالمدينة ويعاندون في آيات الله ويكايدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وذريق ثالث مذذب لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء وهم المنافقون فانزل الله سبحانه وتعالى في شأن هذه الثرة الثلاث خمسا وعشرين آية من اول صورة البقرة بيّن حال الفريق الأول الذي اهتدى بالكتاب وانتفع بما في القرآن من هدى وموعظة واستجادة لكتاب الله عز وجل واتبعا فأحسن الاتباع يقول الله تبارك وتعالى في شأن هذا الفريق في حاله وأوصافه وفيما ينتظره من جزاء على ما اتصف به من الأعمال والعقائد والأخلاق الافلام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هذا هو الفريق الاول الذي نعته الله سبحانه وتعالى بهذا النعت الكامل الجامع فان كلمة التقوى هي كلمة جامعة لان المبتقي هو من جعل بينه وبين عذاب الله وسقطه وقاية التحميد فآمن بالله الإيمان الصحيح وآمن بما أنزل الله من كتاب وبما بعث من رسول وآمن بالغيب كله وآمن باليوم الآخر وما فيه هؤلاء المتقون الذين انتفعوا بهدى الكتاب والذين تقدم الكتاب ايمان له وتبسيرا لقلوبهم هؤلاء اليدين سلمت وصحت عقولهم فاحسنوا التدور للكتاب واحسنوا الفهمة الكتاب هؤلاء الذين جعل الكتاب هدى لهم والقرآن هدى كله. ولا يكون القرآن الا هدى. ولكنه لا ينتفع بهدى القرآن. ولا يستجيب لهدى القرآن. الا لمن صح عقله. واستقامت فطرته. واتجه الى القرآن بقلبه كله وبعقله كله وتدبره فاحسن التدبر فهذا هو الذي يهتدي بالقرآن بالقرآن اما المعرض الغافر فلا يكون القرآن في حقه هدى ولا شفاء ولكنه يكون عليه عمل وفي آذانه وقرا كما قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة فل للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أُولَئِكَ النادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وكثيراً ما نتساءل كثيراً ما يسأل وحدنا نفسه ويسأل بعضنا بعض لماذا انتفع سلفنا بهدى القرآن؟ ولماذا صنع القرآن هذا الرعيل الأول وكان رعيلا سريدا في تاريخ البشرية كلها ولماذا لم يهتدي الخلف من كما اهتدى أسلافهم ذا لم ينتفعوا بالقرآن كما انفتع آباؤهم وأجدادهم والقرآن هو القرآن قد حفظه الله من التغيير والتبديل ويسره للذكر بل لعل من هو أقرأ للقرآن من كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يتلى القرآن ويزاع بل جُعلت للقرآن محطة إذاعة وقرأينا بحمد الله كثير ومع ذلك لم يؤثر القرآن فينا الأثر المرجو ولم ننتفع بعد القرآن كما انتفع الأولون من آبائنا وأسلافنا نعم لانهم استقبلوا القرآن بما لم نستقبله ولانهم فهموا ان القرآن انما هو دستور من السماء وتشريع لن يلزم يكون كتاب دراسة ومتاح ولي... يكون كتابة جدل ونظريات سارغة لا شأن لها في العمل ولا تستعمل في التطبيق فإن القرآن دستورا واتخذوه على هذا النحل فكانوا ما يغادرون الآية من القرآن حتى يعرفوا ما تعنيه من العمل بعد فهم ما تدو وما يأخذ منها من العلم هل لا يكتفون بفهم القرآن فهما نظريا ولا بتحليل آياته ولكنهم يتخذون من القرآن منهجا للسلوك منهجا للعمل يقول من سعود رضي الله عنه او ابن عمر لا ادري ايهما كنا لا نجارز عشر ايات من القرآن حتى نتعلم ما فيها من العمل فعفظنا العلم والعمل جميعا ولكننا نحفظ او نقرأ القرآن كله من فاتحتي الى خاتمته ونمر على الايات فيها ونهي واحكام وتشريع فلا يستوقفنا شيء من ذلك هكذا فهم اسلافنا القرآن انه منهد وانه تثبيق وانه دستور وكان لا الى شيء غير القرآن ولا يستمدون الهدى الا من القرآن ولا يخضون دينهم كله الا من القرآن ولا يستمدون الى ما تعج به الجميع في حياتهم من علم ومعربة وثقافة لقد فتحوا بلابا مليئة بانواع العلم والمعرفة والثقافة فلم تشغلهم عن القرآن ولم تصرفهم عن هداية القرآن لأنهم اكتفوا بالقرآن ومن لم يكتفق بالقرآن وهداية القرآن فلا كفاه الله عز وجل وقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر بن الخطام رضي الله عنه ذات يومه صعيفة من التوراة ينظر فيها تغضب أشد الغضب وقال والله لقد ذعتكم بهذا إضاء نقية ليلها كنهارها والله لو موسى بن عمران حيا ثم اتبعتموه وتركتموه لضللتم ولو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي سرم عمر الصحيفة من يده واستغفر الله عز وجل هكذا كانوا ينفرون من كل ثقافة وسنية تخالف القرآن ومبادئ القرآن وهدى القرآن ولم يأخذوا من الدول الأخرى إلا ما ينفع في الحياة المادية إلا ما ينفع في الحياة الدنيا هي ما يخفف عن الناس عدء المعيشة وتكاليفها لان الناس اعلموا بذلك من المسلمين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة المرافضون واما ما عندهم من ذخيرة ذخيرة الروحية دينية كانوا يحتاجون فيها الى احد ولا يتلمسون شرحها وبيانها عند احد بل كتاب الله عز وجل بين ايديهم كلام واضح بينهم لا لبس فيه ولا غنوب فما كان يعمدون الى شيء من تلك الثقافات ولا تلك العلوم وانما اخذوا علمهم كله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان القرآن هدى له هدى له كان هدى لقلوبهم وأرواحهم كان هدى لعقولهم أخذ من القرآن العقيدة السليمة التي لا يجتبس بها شيء من الباطل تقاوموا بها باطل الارض كل حاربوا بها باطلة الدنيا كلها بعقيدة الواضحة الفطرية البسيطة التي اخذوها من القرآن العظيم اخذوا من القرآن المنهج العمل في السلوك الذي يحفظ على كل جرد وعلى كل خير ويوجه لراجات الوجهة الكريمة النافعة التي لا تدمر رغبة في شر ولا في المكر ولكنها تتجه الى تحقيق الخير والمصلعة اين كانت المصلعة واين كان الخير تعلموا من القرآن مكارم الأخلاق تلك المكارم أيتي ما حواها كتاب في الأول ولا في الآخر كما حواها القرآن تعلموا من القرآن عقيدة وعملا وتشريعا وسلوكا وآدابا واخلاقا وقصصا واخبارا القرآن هو دائرة معارفهم التي يرجعون اليها في كل ما يهمهم ويعنيهم في دينهم ودنياهم. هكذا كان القرآن في نظر هؤلاء الذين سلفوا من هذه الامة. وبالقرآن وحده كانوا هم هذه الامة القوية العزيزة الكريمة التي خرجت الى الدنيا الجاهلة الظالمة فعلمتها كيف تكون الحياة وكيف يكون السلوك في الحياة اقرت فيها العدل واقرت فيها النظام وجهتها وجهة الخير حتى كان الناس يدخلون في دين الله بمجرد ان يروا سنوك المسلم وحياة المسلم تلك الحياة التي لا تزل ولا تختم ولا تنويل الى هاد ولا الى موكر ولكنها حياة كحد السيف هذه الحياة كانت وحدها التي تجزم الناس من جميع الألم إلى الدخول في الإسلام حين يرون عدم المسلمين وإنصاف المسلمين وكرامة المسلمين وإحسان المسلمين ورحمة المسلمين فكان ذلك يدعوهم الى الدخول في دين المسلمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هو الكتاب الواضح الذي لا شك في انه منذل من عند الله عز وجل وما يشك ولا يرتاق في هذا الكتاب إلا جاهل أحمق لم يتبوض معاني القرآن ولم يتحقق بأغراض القرآن ومقاصد القرآن ولكن هؤلاء الذين ذاقوا حلاوته والذين تعرفوا عليه عند سماعه أو قراءته ويجبوا هذه المعاني التي يسكبها في القلوب فيصحها في العقول فيهكمها وفي الدمائر فيخييها هؤلاء هم الذين انتفعوا بهدى القرآن وهدى للمتقين الذين اتقلوا الشر فلم يتلبسوا بشيء منه لا بصغير ولا بكبير بل أفردوا ربهم واحدة بالعبادة والتعظيم فلم يجعلوا لله ندا من خلقه فما دعوا من الله ولا خافوا من الله ولا ذنوا إلا لله ولا توكلوا من الله ولا توجهوا بقلوبهم واعمالهم وانوالهم الا لله فكانت اعمالهم كلها خالصة لله عز وجل لا شب وشوب من شركك ولا من وثنيك ثم اتقوا كل ما حرم الله عليهم فما تنبسوا بساحشة ولا بمعصية بل أدوا ما فرض الله عليهم واجتنبوا ما حرم وقالوا عند حبيب الله فلم يتعدوها وإذا هاجت في نفس أحدهم رعينة البشرية فوقع في شيء مما حرم الله ما يلبس أن يرجع ويطيع إلى الله ما يلبس أن يندم على مرتكب من حماقه لا يلبس أن يؤوب إلى ربه مستغفرا من ذنبه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ليست التقوى كلمة تقال على اللسان وإنما هي سلوك حذر سلوك يكذ سلوك يتنبه لدفائس النفس وغواية الشيطان سلوك يتنبه فيحضر كل انحراب او كل ميل عما عمر الله عز وجل بالاستقامة عليه ولها عن الطغيان ومجاوزة الحد فيه فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغب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 ولكنه يريد ان يضمع علم اوبيل الى علمه له لا اوبيل لأمير المؤمنين ألم في طريق فيه شوك قال ما قال بلأ قال فماذا كنت تصنع قال كنت امشي متأمنا حجرا قال فتلك هي التقوى التقوى ان تمشي حبرا خائفا واجلا قل لما بك نفسك الى شهوة فيما حرم الله قل لما ندعى بك عقلك الى بدعة ضلالة ليس لها حجة ولا دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله رزقت ذلك وكذفته. فإن المرض في هذه الامة المرضات. مرض الشبعات ومرض الشهوات. وكل مرض منهما مهر. لصاحبك. لمن الناس من حذك بمرض الشبعات. لمن الناس من حذك بمرض الشهوات. فإذا اردت ان تكون معافاً سليماً من هذا المرض وذاك. فعليك ان لا تتبع البدع والشبهات الدخيلة. وعليك ان تقف عند نصوص كتاب الله. رسلة رسوله صلى الله عليه وسلم غير متأول وغير متشكك ولا متردد وغير محكد عقلك فيما لم تصغر من هذه النصوص بل يجب ان تخضع لها وتزعم وان تظن انك بعقلك المريض تستطيع ان تحكم على النصوص بل يلحكم عليك وعلى عقلك وعليك ان تتبعها وتجري وراءها فإن الخير كله فيها وعليك كذلك أن ترد عن نفسك مرض الشهوة أن تقاوم كل نجوع وميمن إلى الدنيا وشهواتها الآثمة المحرمة واقتصر فيها على ما حل الله لك من طيبات وكما حل له لنا من طيبات فيها هنا. وفيها كفاية عن الحرام. وعن سبيل الحرام. وفيها كفاية عن الغواية. وعن الآثام. فعليك تسلك بنفسك طريقة سلامة. وانا تجهيب لها من هذه الامراض المهلكة المبقة. هؤلاء المتقون. الذين وصفهم رجل بأجل الوصاف العظيمة والخلال الكريمة فوصفهم بأنهم يؤمنون بالغيب نعم يؤمنون بالغيب كله بكل ما غاب عن حواسهم بكل ما غاب عن عيبهم مما جاء به الخبر الصادق في كتاب الله او في سنة رسول الله ماذا قد قام الدليل عليه فينبغي الإيمان به والإدعام له بلا شكل ولا امتياب فمؤمنون لله لما كان من الدلائل على عظيم قدرتك وعلى واسئ رحمتك وعلى بالغ حكمتك ويؤمنون بالكتب السماوية كلها التي نزلت من عند الله. ويؤمنون بكل رسول امبعث عن الله. ويؤمنون بما قص عليه من القرآن. من قصص السابقين. ويؤمنون بما اخبر القرآن انه سيقع في اخر الزمان. او بعد هذه الدنيا في اليوم الاخر. ولمجاهدون سنة من هذه الأخبار لا يردون خبرا ولا يعثرون نصا بل يؤمنون بما دلت عليهم أخبار كلها ما دامت الأخبار صحيحة ليس فيها سكم ولا ضعف تانا والمنهج الذي يجب أن تتبع أيها المسلم بزائع هذه النصوص من الكتاب ومن السنه الايمان بالغيب كله لا تردد شيئا من هذا الغيب بحجه ان عقلك لا يصل لما ذهب لقد تعلل اناس وهرفهم عقولهم هذه العقول الذين تمررت على كتاب ربها وعلى اخبار الذيها تغلت ثمارها وتزاجت في بعض تهني الغيظ ان تصح بهذا الكلام في القران وبالسنه ظن منهم ان يقول لهم تستطيع ان تدرك من ذلك ما لم يأتي بهالنس. وهل عقولهم اهكم. واهدى من النس. ترى بعض هؤلاء المتعلقين يمكنون ان يكون عيسى عليه السلام قد رسعه الى السماء العين. ويمكنون ان يكون عيسى عليه السلام سينزله الى الدنيا قرب قيام الساعة. ورفع إيسا ثابت بصريح القرآن الذي يقول فرص الله ليه إني, إني متوفق فيك يرفعك اليه ونزول إيسا ثابت بالأحادث المتوترة التي اتفق عليها الشيخان البخاري المسلم وموجودة في كتب الأحادث كلها فلماذا نمارك لماذا نجادل في هذه الأخبار اذا كنا قد سمينا انفسنا انصارا فاذا لن نقل انصارا لهذه الاحاديث فأي شيء ننصر وانك لو شككت في حديث واحد من هذه الاحاديث لشككت في السنة في كلها ولا اتيت عليها من خوائدها. لان احاديث ضلقت حد التواصل. فما ضدك بلا لم تضلق. هذا النبي من القوة. ومن السباة. يأولى بان ترمى. ويأولى بان تعطل. وبذلك تضيع السنة. وبذلك تنبض السنة وراء ظهر. لا. بل كل حديث صح من قول واحد او اسميلي هو كان حديثا مشهور او متباثرا مدام لا جرح في لجنة ولا ضعف في رواسك يجب ان نؤمن به وان نعمل به وان نتمسك به هكذا ينبغي ان يكون نهج هذه الجماعة التي سمت نفسها أنصارا للسنة لأن تُمارِ وأن تجري وراء أهوائي المتعلقين الذين يسككون في هذه الحديد وتعليم فيها بلا سبب وبلا دليل إيمان بالغير بكله لا نرد غيبا من الغيور التي اجتمل عليها القرآن والتي اجتملت عليها السنة المطهرة كلها ما داما قد صحبها النصر ما دام قد سحبها الناس من الكتاب او من السنة. هذا مدح لأولئ المتقين بانهم يؤمنون بالغير. فكن من هؤلاء الذين مدعاهم ربهم بانهم يؤمنون بالغير. فلا يردون شيئا من هذا الغيب الذي لم يراه ما دام الدليل قد قام على وقوعه وحصوله. ثم هم بعد هذا الايمان تظهر عليهم ثمرات هذا الايمان ثمرة في ابداله وثمرة في امواله اما ثمرة على في الابدال فانهم يقيمون الصلاة يؤدون هذه الصلوات المفروضة التي كتبها الله عليهم خمس صلوات كل يوم الولية هذه الصلاة التي يرتم الثاني في الاسلام التي لم يشأ ربط ان يفردها على الارض وانما تردها في السماء ولم يشأ ان يفردها على لسان جبريل وإنما ثرضا بنفسه وكلم لبنيه كفاحا من وراء عجاج قال له بصوت نفسه إني ثربت عليك وعلى أمتك كذا وكذا هذه الصلاة التي جعلها الله عز وجل عمادا لديننا كما في الحديث الصلاة وعموده الصلاة هذه الصلاة التي جعل الله طهرة لك من الفحشاء والمنكر التي جعلها الله إحياء لقلبك حتى يظل عامرا بذكر ربك إن الصلاة تطلع عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون هذه الصلاة التي يتمنى خليل الله إبناهيم ان يجعله الله مقيما له رب اجعلني مقيمة الصلاة ومن ذريتي ربنا نتقبل دعاة ويرده الله ولده اسماعيل بانه كان يأمر اهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه المرضية فالصلاة التي مدح الله بها خير خلقك وحكم لهم بالفلاح والفوز لأنهم كانوا يقيمون الصلاة هذه الصلاة صفة المؤمن وجعل المحافظة عليها آخر صفة المؤمن فببلع المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ثم قالت في آخر هذه الآيات والذين هم على صلواتنا الفردوس هم فيها خالدون ولم يكن ربنا يصلون وإنما قال يقيمون فلا تظن أن المطلوب منك أن تصلي أي صلاة ولكن أن تقيم الصلاة أن تؤديها مقامة مستقيمة غير معوجة أن تأتي بها كاملة غير منطوصة أن تتم لها خشوعها ورقوعها وسجودها وان تتوجه بقلبك بكل ميتك الى الله عز وجل في صلاتك ان تكون صلاة خاشع منير من صلاة دليل بيناني ربه صلاة حاضر مع الله تتحضر قلبه ولبه صلاة مودع يعدها اخرى صلاته هكذا ينبغي ان تؤدى الصلاة وما جاء في القرآن ابدا صنوا وانما جاء اقيموا الصلاة ادوها مستوية كاملة ومما رضقناهم ينفقون هذه اصورة اليمان في المال انهم يعلمون ان هذا المال هو مال الله وان الله الذي خولهم هذا المال فالذي جعلهم مستخدمين فيه, فيه وهو عالية في عيدهم ستُسترب وسيخلفونه سيخلفهم فيه من بعدهم من الورثة فينبغي ان لا بمال الله في سبيل الله بل يجب عليهم ان ينفقوا من هذا المال في كل ما امر الله بالامساق فيه نفقة على نفسك نفقة على اهلك نفقة على ولدك نفقة على خادمك نفقة على الفقير المحتاج من اخوانك نفقة في نوائل المسلمين نفقة في كل ما يحب الله عز وجل الامساق فيه في كل ما يعني كلمة الله في كل ما فيه اعزاج لدين الله عز وجل هكذا ينفغي ان يكون المؤمن لا شرحة ولا بخية ولا خوف من فكر فإن هذا من وعد الشيطان الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضله والله واسع عليم وانفقه. مما رزقكم الله. من قبل ان يأتي احدكم الموت. فيا كل ربي لو لا اخرتني الى اجل قريب. فاصدق واكم من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. امنوا بالغيب. واقاموا السلاة. وانفقوا مما رزقهم الله. هذه خلال السلاة. ثم هم يؤمنون بما انزل على نبيهم صلى الله عليه وسلم من القرآن ويؤمنون بكل ما انزل من عند الله على من سبق نبيهم من الرسل عليه الصلاة والسلام يؤمنون بالكتاب الكل ولا يزرقون بين احد من الرسل كما وصلهم ربهم او الرسول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 يلقون الله عز وجل فيه بأنهم حياة وراء هذه الحياة يجزون فيها على ما قدموا في حياتهم الدنيا يجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا ولا بيعوا شيء مما قدموا لا من خير ولا من شر ومن يعمل مفقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مفقال ذرة شرا يره بل يجدون ذلك كله مكتوبا في صعائف في كتابهم الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احساها تقدم ايوالا اخو نفسك قدم لنفسك ذخرا عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم هؤلاء الذين تخلقوا بأذي الأقلات العظيمة بأذي الصفات العالية التي هي ثمرات الإيمان إيمانهم بالغير وهي ذلك تزيد الإيمان وتكون في قلوبهم فقال اقتضت الله أن تكون الأعمال نورا يزيد من من الإيمان في القلب كما أن الأعمال تنبع من هذا الإيمان فهي ترتد إلى هذا الإيمان بالقوة فتقوين وتزيد من نورك في القلب أولئك المنصوفون بهذه الصبات العظيمة يتمكنون من الهدى لا ينخلعون عنه أبدا لا يمكن أن يزيلهم عن هذا اللباء مزيل بل أن يثنيهم عن شيء بل هم تمكنين منه أشد التمكن لا تلتبس عليهم فتنة لا تلتبس عليهم شبهة بل يجدون كل ذلك يجدون حل ذلك كلهم في كتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وفيما جعل الله من نور في قلوبهم جعل الله في قلوبهم ناراً. نورا يفرق لهم بين الخير والشر ويضع لهم الشراء ويحول لهم المشكلات يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو صدر العظيم وولئك هم المفلحون هذا هو جزاء الآخرة بل هم مفلحون في الدنيا قبل الآخرة بل هم الغلاح في الدنيا ولهم السيادة ولهم العز والتنقير في الدنيا ثم لهم الحسنة ثم لهم الجنة ثم لهم النظر إلى وجه الله في دار الآخرة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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فقد سمعتم ما قال الله عز وجل في شأن الفريق الأول الذين هم المتقون الذين وصفهم الله عز وجل بهذه الأوصاف التي وبيناها ثم حكم لهم بالاشتداء والسلاح بانهم على هدى من ربهم وانهم مفلحون هذه اربع ايات في شأن هؤلاء المتقين ثم ذكر الله عز وجل اياتين اثنتين في شأن الكافرين هؤلاء الذين نجحوا الحق وعاندوا من بعد ما تبين له. من بعد ما قامت الادلة. من بعد ما وضحت الحجة. فرد الحق عن عناد. وعن لجاجة. لا عن قصور في الادلة. ولا عن ضعف في الحجة. ولكنهم ركبوا هواء رؤوسهم. ولكنهم عاندوا الحق الذي نزل عليهم من ربهم. فكان جزائهم ان ختم الله على سمعهم وعلى قلوبهم. ان الذين كفروا ستر الحق. وجهدوه بعد البيان. بعد قيام الادلة والطراهير. هؤلاء لا تنفع فيه موعدة. ولا يغني معهم تذكير سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إذا لرجل من الناس كان بئر أمامك فاحذر أن تقع فيه وكان الرجل سليما بصر واسع العينين فاقدموا على اللقوع في البئر اكنت ان مثل هذا ينفع معه تحذيرك لا تنفع التحذير مع الغفلة مع رقوب الهوى فاولاين تبين له الحق ووضح ولكن لم يستجيبوا لك وحربوه وعاندوه جريا وراء التكاليف وهو تقليل الامر خوفا على الرئاسه والجيش فما ماذا يكون جزاء اولئك الا ان يغضب الله على قلوبهم فلا سر حق ولا خير ابدا هكذا كان الجزاء من جنس العمل ان الله لم يظلمهم شيئا وان الحكم على صمع مقلوب انما كان جزاء على اعراضه وهو المربع كما قال ربنا ونقلب أفئذتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم رشاوة ولهم عذاب عظيم ثم ذكر الله في شأن المنافقين ثلاث عشر فآل إن شاء الله في جمعة أخرى سنشرحها ونفسرها اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات اللهم اهدنا في هديت اللهم اكرمنا ولا تهننا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما فلا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوحاب اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ضسر هذه الأمة بدينها اللهم بصر هذه الأمة بدينها اللهم ألهمها رشدها اللهم أهدها لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاول صراط مستقيم اللهم وفق رئيس جمهوريتنا وولاة الأمر منا إلى ما فيه خير البلاد والعباد يا رحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم فاقم الصلاة اعوذ بالله من سرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مذل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ليس معه اله غيره انزل علينا الكتاب عوجا قيما لا اعوج به وهاديا الى الحق والى الطريق المستقيم وبينا لنا فيه كل شيء نحتاج اليه في نظام حياتنا وفي عملنا عادلا وجعله كافلا حياة طيبة في الدنيا وميراث سعادة دائمة في الاخرة واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق وامره ان يبلغ البلاغ المبين وان يبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون صدق ابي وبلغ رساله الله ولا قام حجه في ارضك واد الامانه خير ما يمكن ان تؤدى الامانه وما لقى ربه ولا فارق أمته إلا بعد أن تركها على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنا إلا هالك مكتون صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه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 بعد ان امتل الله عز وجل علينا في الايات السابقة بانه اتم علينا نعمة الوداة وارسل فينا رسولا محمدا صلى الله عليه وسلم يتلو علينا اياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة ويعلمنا ما لم نكن نعلم دين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الطريق إلى شكر هذه النعمة نعمة التعلم نعمة الهداية الطريق الى شكرها ان تبذل من علمك ان تبذل ما وصلت اليه من الحق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ان تبذل ذلك لمن يحتاج وتنشره في الناس وانا تكتمع في نفسك وانا تبخن به على احد من خلق الله هذا هو الطريق الى شكر هذه النعمة نعمة الامن التي امتنى الله عز وجل بها على بعض خلقه. ثم امرهم ان يكونوا بشكرها فيبلغ ما عندهم من عرض وما حملوه من امانة الى من لم يبلغوا ذلك من الناس. وتوعد الكاتمين للعلم والذين لا يقومون بنشره ولا ببذل لمن يحتاجه توعدهم في هذه الآية بأشد الوعيد فسجل عليهم لعنة الله ولعنة كل لعلم وذلك لان العلم في الاسلام هو القاعدة الكبرى التي ترتكز عليها احكام الاسلام كلها اصولها وفروعها. فالاسلام يقوم على العلم في كل قضايا وفي جميع احكامه ولا يعتب الاسلام بعقيدة ما لم تكن قائمة على العلم فهذه العقائد الموروسة التي يتوارفها الناس يتوارفها الابناء وعن الاباء لا يعترف بها الاسلام لانها عقائب تقليبية ليست قائمة على سهم سليم ولا على علم صحيح فهي عربة للتقيد وهي كذلك عربة للزوال فلا يعترف الاسلام الا بما يقوم من العقائب. على علم صحيح وبرهان واضح. كذلك لا يعترف الاسلام بعمل لا يقومه على العلم. فلن صلى. وهو لا يعرف احكام الصلاة. ولا كيف ينصلي. وانما قلب اباه او امه في حركاته من غير ان يعرف حقيقة الصلاة. ولا غايتها ولا شروطها ولا ادابها ولا منزلتها من الاسلام. ان صلاة ليست في نظر الاسلام صلاة. وانما هي حكاية صلاة. كذلك كل عبادة تعبد الله بها. عبادة من سيام او حجل او غير ذلك فاساس العلم واصلوه العلم فالعلم في الاسلام هو الاساس الاول وهو القاعدة الكبرى التي يجب ان يقوم عليها الاسلام كله في عقيدته وفي شريعته وفي كل امر ونهل وحلال وحرام لابد ان يعرف المسلم كل ذلك ليصح عمله وتصح عقيدته وبدون ذلك لا ينفعه اعتقاد ولا يثمر منه عمل ولهذا امر الله سبحانه وتعالى ببذل العين ونشرح حتى ينكشع عن الناس الجهلة وحتى يكون الناس على أساس سليم من أمر دينهم وأخذ الله المثاقة على الذين أعطوا الكتاب لا يبينونه للناس ولا يكتمونه كما أخذ المثاقة على النبيين أن يعلموا الناس وان يقوم بالدعوة الى دين الله عز وجل هو نفاق مأخوض على كل من اتاه الله علما او فهما في كتابه ان يقوم ببدل ذلك ونشره وانا كان من الكاتمين وكان مستحقا للعنة الله وللعنة اللاعنين وقد ورد عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتاه النار علما فكتمه قل بلجام من نار يوم القيامة نعم وكان هذا جزاء وثاقا لأنه لما لسانه عن الحق. وصار الشيطان اخرت. وترك الكلام في الحق. كان قد رضي لنفسه بان يكون كهذه العجمايات التي لا تقدر على الكلام. فكان جزاءه عند الله ان يضع في ثمه اللجان. الذي لا يوضع إلا في فم البردون أو البغل أو الدرس لأنه صار مثلها في السكوت وترك الكلام ولكنها هي معذورة لأنها لم تخلق قادرة على الكلام ولكنه وقد أعطاه الله علم تظن به على الناس ولم يبزيه ولم يم الشرع وانسك لسانه عن تعليم الناس لا يحتاجون اليه مما اعطاه الله كان مستحقا لان يوضع في فمه لجام ولكن ذلك اللجام ليس من جلد لانه لجام عذاب فهو لجام من نار يوضع في فمه يوم القيامة. يقول ربنا سبحان وتعالى متوعدا هؤلاء الكاتمين للعلم. الخائمين للامانة. التي حملهم الله عز وجل اياها. لان يعلمها للناس ولا يكتمها. إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى بعض المفسرين إن هذه الآية نزلت في شأن آهل الكتاب الذين كتموا ما عندهم من ناة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدته التي يجدينها عندهم في التوراة والانجيل. ولكننا نقول لهم ان هذا وعيد لكل كالتمن لما عندهم للعلم. فالحبة بعموم اللبن. واللبن هو بها عام. والله يتوحد جميع الكاثمين. سواء كانوا من هذه الأمة. أو ممن سبقها من الأمم. فكل كاتم للعلم ميعون عند الله سبحانه وتعالى من الذين يكتمون ما أنزلنا يكتمون الذي أنزلنا من البينات والدلائل الواضحات والهدى والعلم اللازع والحق الواضح الصريح يكتمونه بعد علموه وبعد ما الله في الكتاب وهذا ازالة لحذرهم فلا حذر لهم في الكتماد بعد ما الله في الكتاب وبعد علموه علما واضحا لا هموض فيه فلاك لو حذر في ان يكتنوه وعلا يقل بتعليم منه لكل من يحتاجه لأنه مبين ووضع في كتاب الله عز وجل فيبيننات ودلائل واضحات لا تشتمل على عقل وهو هدن بين واضح وعق صريح وعلم كبوء النهار وبيين الله في الكتاب هؤلاء الكاتبون يتوعدهم الله سبحانه وتعالى على هذا الكتمان وعلى هذا البخل بالعلم لان العلم ك المال فكما جعل الله في مالك حقا وزكاه مفروضه كذلك اوجب عليك في علمك حقا مفروضا وهو ان تبذله لمن يريد من الجاهلين الغاوين حتى يردهم عن جهلهم وغوايتهم كما تبذل من مالك للفقراء والمساكين لكي تزيل فقرهم وحاجتهم بل ان حاجة الناس الى العلم اشد من حاجتهم الى المال فان العلم غذاء القلوب والارواح وانما المال غذاء لهذه الابدان الفانية الزائلة فالصدقة من العلم خير من صدقة المال ان تتصدق من علمك وان تبذل من علمك فذلك خير مما تبذله من مالك لان حاجة الناس الى العلم اشد واعظم من حاجتهم الى المال اولئك الكاتبون للعلم الذي بيانه الله بالكتاب يلعنهم الله هم مستحقون للعنة الله ومستحقون للترض والإبعاد عن رحمة الله لأنهم لم يرحموا الناس لم يرحموا جاهلا فيعلموه لم يرحموا غاويا فيرشدوه لم يرحموا دالا فيهدوه فلذلك منعهم الله عز وجل من رحمة وحرمهم منها لانهم حرموا الناس لما عندهم من العلم. اولئك الله. بل هم اشتهقون للعنة كل لعن. كل من يتأثى منه اللعنة. فهو يلعنوا اولاد. لان نظام هذه الحياة لا يستقيم الا بالعلم. لان معرفة الحقائق في هذه الحياة. لا يمكن إلا بالعلم. فأولاك كتمانهم العلم. صد الناس عن سبيل الله عز وجل. وأوقعهم في الحيرة والضلال. وكانوا حربا على نظرام الله عز وجل في خلقه. فكانوا مستعدين للعنة كل لعن. أولئك يلعنهم الله. ويلعنهم اللاعنون. الذين ثابوا ورجعوا. عن كثمانهم وبمن وبيانهم يعود الله عليهم بالتوبة ويقبلوا معذرتهم ويغفر لهم ما سوف من تقصيرهم في كثمان العلم وفي السكوت عن التعليم إلا الذين تابوا وأصلعوا وبيانوا الذين رجعوا إلى الله وندموا على ما كان منهم من تقصير في الماضي ثم أصلحوا فيما بقي من عمرهم واستقاموا على الجادة ثم بيانوا ولم يكتموا وبدلوا العلم ونشروه أولئك فأولئك أتوب عليهم وأنا التراب الرحيم ولقد كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم ينتهيون في نشر ما عندهم من العلم لنهم يعلمون أنها أمانة ينبري أن يهدوها إلى من يحتاجها من الناس وكتمان العلم خيانا فكانوا يقومون بنشر العلم وبيانه خروجا من عهدة كتمان وإذنه فهذا بعاد ابن جمل رضي الله عنه يسمع حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه اتهرأة من رب فبشره ان من مات من انته لا اشرك بالله شيئا دخل الجنة فاقول له معاه افلا ابشر يا رسول الله فقال لو اذا يتكلوا يعني يتكره على هذه البشرى ويقصره في العمل ولكن المعاذن يسكت ولا يتكلم بهذا الحديث حتى يحضر عجله فيتكلم به معاذن فأثمه أي خلوجا من إثم عند الله عز وجل فأخبر به المعاذن قبل موته لكي يخرج بذلك من اسم الكتمان وعبة الكتمان. وهذا رضي الله عنه. حين اتهموا الناس بكثرة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شكوا ببعض احاديثه يقول والله لولا ايتان من كتاب الله لما حدثتكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان ابو هريره رضي الله عنه بهاتين الايتين هذه الآية الكريمة الا الذين يكتبون ما انزلنا من البينات والهدى ولا تذكر قول سبحانه من سورة آل عمران. واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لا تبينونه للناس ولا تكتمون فمن قال لي هذا قال حديث ابو هريره وكان انشر عن رسول الله رغم اتهام كثير من الناس له لكنه تنهر انه اذا قصر في التبنيه وقصر في نشر العيد دخل في الوعيد الذي توحد الله عز وجل به الكاتب هذا في حق الكاتبين للعيد الذين عادوا الحق ثم كتموا ويقضل به على من يحتاجه من الناس ثم يتواعد الله عز وجل سنف ماخر ويصرف الجاحد للحق والمنكر له فكناهما مستحق للعلة اللعب الذي عرف الحق وكتمه وجعده والذي انكر الحق وجعده ولم يعرف الحق الذي يجب ان يسلكه ويتمعه الذي مات على كفره وجهود وإنكاره للحق الواضح الصريح هذا وأيضا مستحق للعنة الله وللملائكة وللناس يا جمعين يقول الله عز وجل في شأن هؤلاء المنكرين الجاهدين بعدما ذكر في شأن الكاتمين الخائنين يقول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفاء كفروا بالحق وجعدوا ثم ماتوا على هذا الكفر والجحود فلم الحق يوما من الظهر ولم يعرفوه بل عاشوا حياتهم كلها كما تعيش سائمة الأنعاب حتى جاءهم الموت وهم في غفلة وهم في جحودهم يقول الله عز وجل أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون توعد الله سبحانه وتعالى برضو باللعنة كما توعد السابقين باللعنة ولكن قال في عكا وليك الفار أنهم في اللعنة خالدين فيه أنهم في اللعنة لا يخرجون منها أبدا ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم يمهلون ولا يؤخرون أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وللسائر المسلمين